قر ولا يصدك عن آيات الله دانذ انزلت اليك وضع الى ربك وضع الى ربك ويكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألسلام A a siven na وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كَانَ يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت 11. ومن جاهد فإنما نجاهد لنفسه 12.